يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَن ٱنذِرُوا أَن ٱنذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أنا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 يم بتُلَكُم بِِ الذَّرع وَزَّتُونَ وََّ خِيلَ وَالْأَعنَّابَ وَمِنْ كلُِ الثَّمر إنِ فِي ذَلِكَ لآيَةَ لقَمةَ فَكررُون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 ان فِي ذَلِكَ لآيَةٌ لِقَوْمٍ يَتَذَكَّرُونَ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَرَأَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ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 والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غير احياء وما يشعرون ايان يبعثون إِلَكُم إلَهُ وَاحِدَ فََّذينَ لا يُؤمنِنونَ بِالآخَِةِ قُلوبُهُ م كِرَةُ وَهُم مُسْتَكبِرُون ل جََمَ أن اللهَّه يَعلَمُ ماَا يُصِّونَ وَماَا يعِنون إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ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 قَدَّ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْرِهِم فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ الثَّقَفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ثَُّ يَوْمَ الْ القِيَامَةِ يُخذهِم وَيَقولُولُ أَينَ شُرَكَ إََّذينَكُ تُمْ تُشَ قَقُونَ فيِيهِم قَالََّ نَأُوتُ العِلْمَ إِ الْخِزَ اليَمَ وَالسّ أَعَلَ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 كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون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 10. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ 11. بَلَا وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا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 أَوْ يَأْخُذَهُم فِي تَقَُّ بهِهِمْ ثَمَاهُم بِمُعجزين أَوْ يَأْخُذَهُم عَلَ تَخَوْوفٍ فَإِن رَبَّكُم ل رَأُوفُ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 باتوا والملائكه وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون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 أَيُمْسِكُهُ عَلَى أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبَرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ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 فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِعَظْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ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 وَيَعبُدونُونَ مِ دُون اللهِ مَا لَا يَمِكُ لَهُم رِزْقًَا مِنَ السَّموَاتِ وَْأَْض شَيْئأَوْ وَلَا يَتَطعون فَلَا تَضْربُون اللهِ الأأَمْسَ إِن نَبظَّهَا يَعلَم وَأَن تُم لا تَعلَمُ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 بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ضَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ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 فَإِن تَوَّو فَإِن مَا عَلَيْكَ الْ البَلغُ الْمُبين يَععرفونَ نِعمَّتَ اللَّهِ ثَُّكِرُونَهَا وَأَكسَرهُمُ الْكَافِرُون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 وَيَوْومَ نَبَعتُ فِي كلُلِّ أٍَّ شَهيدًا عَلَيْهِم مِنْ أَمْ فُسِهِمْ وَوجِئن بِك شَهيدًا عَلَهَا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَةِ بِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرًا لِلْمُسْلِمِينَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْلِ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 وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم تَعْلَمُونَ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 1. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين 2. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم 3. انما يفتر الكذب <سؤال> الذين لا يؤمنون بايات الله واولئك هم الكاذبون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 فَكُلوا مَِّا رَزَقَكُمُ اللهَّهُ حَلَلَ طَيّبَ وَشْكُرُون نِعَمَّتَ اللَّهِ إِ كُ تُمْ إَّهُ تَعبُدُ إِ ماَا حَرَّمَ عَلَكُم الْمَيتَةَ وََّمَ وَلَحمَل الْخِزيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيرِ اللَّهِ بِ